إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَخْتِ لَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي بَحْرٍ بِمَا يَفْعُلُ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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المتغطر بين الثماء سحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنزادا يحب 117. وحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله 118. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن نلقوا وَتِلْكَ الْآيَاتُ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منهم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 إِوَ وَأَنْتَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ